وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ مِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَبْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Yer geç bazıları ile bazıları ilgili. Yolun olanlar, güçsüz olanlar, alakalı olanlar, alakalı olanlar,